واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فهذا هو الدرس ال79 من شرح المنظومه السفارينية في عقيدة اهل السنة والجماعة عقيدة اهل الاثر ولا زلنا معكم في كتاب الايمان وتكلمنا معكم في المرة الماضية عن التحاكم الى الشرع والتحاكم وترك التحاكم الى الشرع وتكلمنا معكم ببعض الكلام ولم يسعفنا الوقت حتى نتم الكلام في مساله التحاكم الى الشرع وقدمنا لكم بعض المقدمات التي هي اساس في هذا الموضوع وهي التفريق بين ما يكون من خصوصيات رب العزه جل وعلا والتي لا يشرك فيها معه احد وبين ما يجوز للمخلوق وما يقدر عليه المخلوق هكذا كل كتب العقيده وكل كتب التوحيد تفرق بين ما يختص به رب العزه جل وعلا به وحده ما يخص ربوبيته وما يخص اسماءه وصفاته وما يخص توحيد اولوهيته وهذه مساله ان استطاع المرء ان يضبطها فلن يقع في اي اشكال من الاشكالات بخلاف من اختلط عليه الحابل بالنابل فلم يستطع ان يفرق بين ما يجوز لله عز وجل وما لا يجوز لله على الله عز وجل وما يجوز للمخلوق وما لا يجوز للمخلوق كذا جميع المسائل التي وقع فيها المخالفون فمثلا مساله الاستغاثه ومساله الخوف ومساله المحبه هنالك امور لا يشرك الله عز وجل فيها احدا من خلقه ف العلماء فرقوا بين ما يجوز لما لا يجوز للعبد ان يستغيث به من الخلق وبين ما يتفرد الله عز وجل به من الاستغاثه فمثلا قالوا طلبوا الرزق وطلبوا الاحياء وطلبوا الاماته وطلبوا هذه المسائل التي لا يقدر عليها الا رب العزه جل وعلا طلبها من المخلوق شرك مع الله جل وعلا ولذلك يتكلمون دائما ويردون على اصحاب القبور ويقولون اي الذين استغيثون بالقبور يقولون ان الذي تطلبونه من اهل القبور هذا لا يقدر عليه الا رب العزه جل وعلا فتجد بعض الناس مثلا ياتي الى صاحب القبر ويقول له يا فلان اغثني مدد يا جولاني داوي ولدي فحتى يعني اذا ذكرنا لكم قصه ذكرها الشيخ كشك عليه رحمه الله ان احد المصريين قد ذهب الى قبر الامام الشافعي عليه رحمه الله فاراد ان يستغيث به فقال له الاخر ان الشافعي مشغول الان انه يولد مراتي الان مشغول بتوليد مرات احد المصريين فهذا الطلب الذي يطلبونه من الميت هذا لا يقدر عليه الا رب العزه جل وعلا نعم قد يكون للمخلوق بعض شان في بعض المسائل لكن مساله الاحياء مساله الاماته مساله الرزق هي من خصوصيات رب العزه جل وعلا فلذلك يجب على طالب العلم ان يفرق بين ما لا يقدر عليه الا الله وبين ما يقدر عليه المخلوق ولذلك لما استغاث موسى عليه الصلاه والسلام او واستغاث القبطي القبطي بموسى عليه الصلاه والسلام قال فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فهذه الاستغاثه استغاثه مشروعه وهي فيما يقدر عليه موسى وفيما يقدر عليه المخلوق ولذلك فوكزه فقضى عليه ووكزه فقضى عليه بخلاف ما لا يقدر عليه الا رب العزه جل وعلا فهذا لا يجوز الاستغاثه به وكذا الخوف هنالك خوف فطري وحب فطري وهنالك خوف لا يصرف الا لمن الا الى الله عز وجل اي لا يخاف الا من الله الا منه جل وعلا ولذلك قال الله جل وعلا فلا تخشوا الناس واخشون ولا تشتروا باياتي ثمنا قليلا مع ان الانسان قد يخاف خوفا فطريا كما قال الله جل وعلا ففررت منكم على لسان موسى ففررت منكم لما خفتكم وقال الله جل وعلا واذكروا انتم قليل المستضعفون في الارض تخافون ان يتخطفكم ناس فهذا الخوف وهو الذي يؤدي الى الحذر هذا لا بأس به لأن الفطرة اقتضته والله عز وجل فطر الناس على هذا الخوف أما أن يكون الخوف الخوف دافعا للإنسان أو مانعا للإنسان أن يترك دين الله أو أن لا يناصر إخوانه مثلا المجاهدين فهذا الخوف مذموم قال الله جل وعلا وقالوا إن اتبع الهدى معك نتخطف من ارضنا فرد الله عز وجل عليه قال اولم نمكن لهم حرم ام امنا يجب اليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن اكثرهم لا يعلمون المقصود من هذه المقدمه ان نبين لكم ان هنالك امور هي من خصائص رب العزه جل وعلا ومن ذلك ومن تلك الامور ايضا مساله الخلق ومساله الحكم او التحليل والتحريم وهي مساله التشريع وهي مساله <تصفيق> التشريع فلا بد لنا ان نفرق بين ما يقدر عليه الخلق في الايجاد وما لا يقدر عليه الخلق في الايجاد وهي من خصوصيات الله جل وعلا فمثلا الايجاد من العدم الاحياء والاماته هذه من خصائص الله جل وعلا قال الله جل وعلا انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون وذكر الله عز وجل في محاجه ابراهيم ل ا النمرود فقال الله جل وعلا آآ آآ او كالذي حاجه ابراهيم في ربه ان اتاه الله الملك اذ قال ابراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال انا احيي واميت قال ابراهيم فان الله ياتي بالشمس من المشرق فاتئ بها من المغرب فابهته الذي كفر الله لا يهدي القوم الظالمين فمساله الاجاد الاحياء الاماته التصرف في الكواكب والتصرف في الافلاك هذه خاصيه من خصائص الله عز وجل ولا يقدر عليها الا رب العزه جل وعلا ومن ادعى بانه يخلق وانه يحيي ويميت فهو كاذب على نفسه كاذب على الناس كافر خارج من مله الاسلام خارج وكافر من مله الاسلام فلكن إن طلبت من إنسان مثلا أن يصنع لك سيفا أو أن يصنع لك سيارة أو أن يصنع لك بيتا فهذا الشيء يقدر عليه من يقدر عليه المخلوق وفي المقابل أيضا ما يقابل هذا الحكم الكون القدري الذي نتكلم عنه وهو الحكم الديني الشرعي الحكم الدين الشرعي وهو كلام الله او خطاب الله المتعلق بافعال المكلفين طلبا او تخييرا او وضعا تحليل والتحريم هذه خاصيه من من خصائص من من خصائص الله جل وعلا قال الله جل وعلا له الخلق والامر وقال الله جل وعلا ولا يشرك في حكمه احد وقال الله جل وعلا ان الحكم الا لله فطلب الحكم في هذه المسائل لا يكون إلا, ممن إلا من الله عز وجل ومن طلب الحكمة في هذه المسائل من عند غير الله جل وعلا فهو كافر خارج من الملة حتى لو كان هذا الطالب من أتقى الناس ومن أفضل الناس ومن أفضل الناس قال الله جل وعلا وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي ومن أفضل الناس يوحا اذا حتى كلام الرسول صلى الله عليه وسلم ليس من عنده انما هو من عند من من عند الله جل وعلا فاذا الاحكام الشرعيه التي تكلم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم انما هي من عند الله جل وعلا ولذلك لا يجوز ان يقال عن الرسول صلى الله عليه وسلم انه مشرع ان قيل انما يكون من باب التجاوز من باب التجوز وإلا فالمشرع الحقيقة هو رب العزة جل وعلا لأن الله عز وجل هو الذي يوحي إليه وهو الذي آتاه القرآن ومثليه معه فالآن طلب الحكم من غير الله عز وجل هو طلب من غير أهله وهو تحاكم إلى غير الله عز وجل جل وعلا والله جل وعلا قالوا لقد بعثنا في كل امه رسولا ان اعبدوا الله واشركوا اطاوت اذا نحن مامرون بعباده الله عز وجل في طلب الحكم مامرون بعباده الله جل وعلا في الطاعه مامرون بعباده الله عز وجل في مسائل النسك والشرائع والشعائر كل هذه لا نطيع فيها خلقا من المخلوقات وانما نطيع رب العزه جل وعلا الان الخوارج اشكل عليهم هذا الموضوع فيما يخص الله او فيما لا يجوز الا لله عز وجل وما يجوز للمخلوق حينما حصلت مساله التحكيم المشهوره وهي حادثه حصلت بين معاويه رضي الله عنه وبين علي رضي الله عنه حصلت مساله التحكيم كان هنالك نزاع بين المسلمين فمعاويه رضي الله عنه وعلي رضي الله عنه اوجدوا حكمين خارجين او من الطرفين اوجدوا حكمين من الطرفين بعث علي رضي الله عنه حكما من عنده ابو موسى الاشعر وبعث معاويه رضي الله عنه عمرو بن العاص حكما من عندي تماما يعني تماما كما يحصل شجار بين الزوجين كذلك قد يحصل شجار بين فئتين عظيمتين من المسلمين الله عز وجل قال فابعثوا حكما من اهله وحكما من اهلها اي يريد اصلاح يوفق الله بينهما وهذا الكلام فيه دلاله واشاره من باب ماذا من باب يسمى مفهوم الاولى مفهوم الاولى اذا كان الشجار بين الزوج والزوجه يبعث به حكما من اهله وحكما من اهلها فما بالكم يعني في الشجار الحاصل بين فئتين عظيمتين من المسلمين فالان حصل التحكيم لكن بعض ضعاف العقول وكانوا في جيش علي رضي الله عنه قالوا حكم الرجال في دين الله حكم الرجال في دين الله اذا اشكل عندهم ما يجوز للمخلوق وما لا يجوز للمخلوق فيما يجوز للمخلوق وما لا يجوز من للمخلوق تماما كانسان مثلا هرب من قوم يريدون ان يقتلوه هل يجوز للانسان ان يقول هذا الرجل مشرك لانه يخاف من غير الله هل يجوز لا يجوز ان يقال فلان مشرك لانه يخاف من غير الله ويستدل مثلا بقول الله جل وعلا فلا تخشوا الناس واخشون ويستدل عليه مثلا بقول الله جل وعلا وقالوا ان نتبع الهدى معك نتخطف من ارضنا هذه الآيات وإن كانت حقا إلا أنه لا يجوز الاستدلال بها في هذا الموضوع تماما كما يحصل في هذا الزمان وبالذات في هذه الأوقات من الاستدلال بآيات نزلت بين المؤمنين ويريدون إنزالها ما بين المجاهدين وما بين المرتدين تماما وبعد ذلك يتهمون المجاهد الذي يتهمون يريد اقامه دوله اسلاميه في كل مكان ويريد اقامه شرع الله عز وجل يتهمونه بالردة والذي يريد ان يقيم دوله مدنيه او يريد دوله علمانيه او يريد دوله ديمقراطيه يصبح هو المجاهد ويصبح هو المظلوم مع ان حكم الله عز وجل في مثل هذا الشخص ان يقاتل حتى ماذا حتى يرجع الى دين الله عز وجل لقوله جل وعلا وقاتلوهم حتى لا تكون فتنه اذا ايات الله عز وجل وقاتلوهم حتى يكون دينكم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنه ويكون الدين كله لله هذا يقال في شان الصحوات يقال في شان المرتدين وقول الله جل وعلا وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصالحوا بينهما يقال في حال من القتال بين طائفتين مؤمنتين فاذا لابد من فهم الحكم الشرعي فهما صحيحا ولا بد من فهم الواقع ولا بد من فهم الواقع اذا فهمنا الواقع نستطيع ان ننزل الاحكام الشرعيه على هذا الشخص مثلا انسان زاني هل قطع يده هل يجوز ان نستدرك قول الله عز وجل والسرق والسرقه فاقطعوا ايديهما ونقول بان هذا هذا الشخص قد سرق اعراض الناس يستطيع الانسان يعني ان ان يحور المواضيع ويقول فلان سرق اعراض الناس انه دخل على بيت فلان واخذ ابنته و وغى وغرر بها يستطيع الانسان ان يتكلم بهذا الكلام لكن هل هل الله عز وجل يعني اراد ذلك الله عز وجل لم يرد ذلك بين الزنا معروف ما هو الزنا والحرابه معروفه ما هي الحرابه والسرقه معروفه ما هي السرقه الذي اريد ان اقوله الان ايات الايات الخوارج الخوارج كانوا عباره عن ناس جهال كما قال عنهم صلى الله عليه وسلم يقراون القران لا يجاوز تراقيهم يقراون القران لا يجاوز ترقب هنالك بعض الناس حقيقه افهامهم لا تستطيع ان تستوعب بعض المسائل حتى انني اذكر فيما اذكر ان احد اصحاب الغلو كان قبل ذلك من اشد الناس او من اكثر الناس تحفظا في مسائل التكفير حتى انه كان لا يكفر رئيس مكافحه الارهاب في المخابرات العامه وكان يناصح عنه بعد ذلك قرى كتاب نيل الاوقار فالرجل يعني كما يقال السعه التخزينيه عنده لم تتحمل والانبيرات لم تتحمل فانفجرت الامور وانقلب راس على عقب حتى انه يصبح يكفر الزبال ويكفر الذي يركب في سياره الاجره ويدفع ثمن الاجره على العداد ثمن الاجره على العداد والذي يقف على اشاره المرور ويقول هذا كله اسمه تحاكم هذا اسمه تحاكم رجوع الى ماذا الى الاحكام التي وضعها هؤلاء الناس ومع ذلك اعطيته احد الكتب قلت لعلّه يعني يستفيد فقراه فقال هذا الكتاب يعني يفيدني وهو يعني يؤيدني وليس ضدي فسبحان الله يعني بعض الناس حقيقه كل انسان يجب ان يعرف قدره وان يلزم غرزه وان لا يتجاوز حدوده الان الخوارج كما قلنا لكم راوا امامهم حادثه التحكيم فقالوا حكم الرجال في دين الله طبعا في ناس ان لم تتحاكم الى الشرع كفروك وانت حاكمت الى الشرع كفرك الخوارج نفس الشيء الحين لما رفع معاويه رضي الله عنه رفع المصاحف على سنه الرماح قالوا لا نقاتل توقفوا وانزلونا على حكم الله عز في نزل علي رضي الله عنه على رغبتهم لانه لم يكن يرى ان المساله مساله ماذا مساله تحاكم الى الشرع بعثوا عمرو بن العاص وبعثوا ابو موسى الاشعر بعد المساله الاشكال الاشكال الاكبر بعد التحاكم او بعد مساله التحكيم خرج عليه قوم ممن كانوا معه فقالوا حكم الرجال في ذل لا كفروا لانه قال مسح قال ليس بامير المؤمنين قالوا اذا هو ليس بامير المؤمنين إذا هو امير من امير الكافرين قال لم يصبي عائشه قالوا عنه بانه حكم الرجال في دين لا بعث لهم عبد الله بن عباس رضي الله عنه لكي يناظرهم طبعا اول شيء دائما هذا حال كل الخصوم دائما انهم ان لم يكن عندهم حجه يقولون فلان مجادل وفلان متمكن من بدعته وياخذون بالطعن به جابن عباس قال هذا قالوا هذا من القوم الذين قال الله عز وجل عنهم انهم قوم خصوم لا تجادلوه انهم قوم خصمون الله عز وجل يعني اثبت انهم قوم خصمون وليسوا بالسهل فناظرهم مكان عددهم عددهم 6000 كما في بعض الروايات فقالوا يعني جادلوه قال هذه امكم ومن يسب امه وقال لهم يعني في قول في قوله حكم الرجال في دين الله بين لهم ان الحادثه التي حصلت ليس تحكيم للرجال في دين الله لانه تحكيم الرجال في دين الله كفر مخرج عن المله لا يجوز ان ناتي الى حكم شرعي حكم الزنا مثلا حكم السرقه حكم شرب الخمر حكم الصلاه حكم الزكاه ونعرضه ونعرضه مثلا على الشعب لكي يحكم هي هل ناخذ بهذا الحكم الشرعي أو لا نأخذ بهذا الحكم الشرعي لأن الأمر معروف بالنسبة للأحكام الشرعية الأمر معروف المسلم حينما يشهد أن لا إله إلى الله وأن محمد رسول الله فقط يتلقى الأمر للتنفيذ بقوله جل وعلا وما كان مؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارات من أمرهم القسم الثاني الذي لا يرضى بحكم الله عز وجل ولا يسلم له تسليما ما ما حكمه وقاتلوهم حتى لا تكون فتنه ويكون الدين كله لله اذا هنالك خيارين فقط لا ثالث لهذين الخيارين بالنسبه للمسلمين اما ان يسلم تسليما ولا يجد في نفسه الحرج وان ابى فالسيف يقطره على الحق اطرا والسيف يقطر الحق اطرا فبين لهم عبد الله بن عباس رضي الله عنه ان الذي حصل من حادثه التحكيم انما هو ما فيما يخص ماذا فيما يجوز للمخلوق ان يحكم فيه نعم الله عز وجل قال الحكم لله لا لله لا له الخلق والامر لكن قال لهم ان الله عز وجل قال فان خفتم شقاقا بينهما فابعثوا حكما من اهليه وحكما من اهلها إن يريد اصلاح يوفق الله بينهما فقال له فقال لهم اذا كان الله عز وجل قد بعث حكمين في شجار بين زوجين فهل يبعثهم في شجار بين امه محمد صلى الله عليه وسلم وقال لهم ايضا قال الله جل وعلا ومن قتله منكم متعمدا فجزاءه مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم هاديا بالغ الكعبه قال هذا حكم الله عز وجل في من قتل ارنبا وهو محرم ان يحكم به ذو عدل منكم هاديا بالغ الكعبه قال فايحكم الرجال في دماء أمة محمد صلى الله عليه وسلم إذن هو تحكيم للرجال في دماء أمة محمد صلى الله عليه وسلم في النهاية رجع من هؤلاء الستة ألاف أربعة ألاف شخص رجعوا إلى دير الله عز وجل ورجعوا إلى منهج الصحابة الذين تربوا على يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذن لا بد لنا أن نفرق بينما يخص الله عز وجل من الاحكام الكونيه القدريه والاحكام الدينيه الشرعيه وبين ما يخص الخلقه في فض الخصومات هنالك قضاء في الشرع والذي يتحاكم الى الشرع لا يقال لا يتحاكم الى القاضي في هذا الموضوع لا يقال بان هذا هو حكم الله انما يقال هذا حكم من حكم القاضي فلان فلاني حكم القاضي فلان الفلاني فان وافق الشرع نقول هذا الرجل يعني حكم بما انزل الله لم يوافق الشرع نقول له حالا اما ان يكون قد عرف الحق فحكم بالهوى فيكون كفر دون كفر واما ان يكون ايضا حكم بالجهل ايضا ولو اصاب الحق ايضا فيكون كفر دون كفر فيكون كفر دون كفر لكن لو مثلا ذهب له اثنان متخاصمان في ايه من الايات حكم شرعي من الاحكام الشرعيه فهذا يرى قطع اليد من عند الكف والثاني يرى قطع اليد من اين من عند الكتف على مذهب ابن حزم الظاهري عليه رحمه الله يرى قطع اليد من عند الكتف اليد كل اليد هتقطع من عنده فذهب وتحاكموا الى قاض مسلم فحكم لاحدهما ولا اقول افتى اقول حكم لاحدهما بانهم حق والاخر مبطل ويجب على الاثنين ان يلتزما بهذا الحكم يكفر ويخرج من المله لانه الان هو خرج ماذا خرج عن وظيفته وظيفته فقط وظيفته فقط هو ان يحكم في الخصومات وليست وظيفته ان يحكم في الحلال والحرام والواجب والمندوب وانما وظيفته يحكم في ماذا كما قلنا لكم في فض الخصومات كذلك يكفر من تحاكم اليه في هذه المساله لانه تحاكم الى الطاغوت تماما كما قلنا لكم في من يستغيث بغير الاب من يستغيث بغير الله في في فيما فيما لا يقدر عليه الا الله كانسان ياتي الى انسان بادئ ذي بدء فيستغيث به ان ينصره على فلان هذا هذا يقدر عليه المخلوق ولا ما يقدر عليه المخلوق يقدر عليه المخلوق قد يعينه على ظلم وقد يعينه على حق ويبقى الانسان في دائره الفسق لكن ياتي له فيستغيث به فيما لا يقدر عليه الا الله كما يذهب بعض الناس في هذا الزمان الى الكهنه الى الكهنه فيطلبون منهم مثلا عل... يعني ان يبين لهم علم الغيب مثلا في المستقبل يطلب منه فيقول سيحصل معك كذا ويحصل معك كذا ويحصل معك كذا هذا نقول له يعني حقيقه يعني ولياذ بالله ال... هذا الكاهن يعني يقول لا يعلم الغيبه إلا الله ونقول له كما قال الله جل وعلا على لسان محمد صلى الله عليه وسلم قل لو كنت أعلم الغيبة لستكترت من الخير يوم أمام السنية السوء وكذلك هذا الرجل الذي طلب علم الغيب كذلك نقول عنه بأنه قد وقع في الكفر فكذلك التحاكم حينما تكون هناك دولة إسلامية دوله اسلامي مامر ان ان تحاكم وان حكم وان يحكم بينهم بما انزل الله فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم الان الانسان في الدوله الاسلاميه له عده حالات في التحاكم ولذلك اذا اختلف انسان في مساله شرعيه في حلال او حرام لا يذهبون الى القاضي اختلف اثنين في الحلال والحرام الى اين يذهبون يرجعون ان كانوا علماء او طلبة علم يرجعون الى القران والى السنه فما وجدوه في كتاب الله عز وجل التزموا به لان دين الله عز وجل شرع لازم للامه كلها للامه كلها فلهذا اذا اختلفوا في هذا المسل يذهبون للكتاب والسنه بخلاف بخلاف ما لو اختلفوا بينهم في المال لا يرجعون للكتاب والسنه لانه الانسان مثلا اختلف مع انسان في شراكه هذا يقول اكلت حقي وهذا يقول هو اكلت حقي هل موجود في كتاب الله عز وجل ان فلان اكل حق فلان موجود هذا الكلام غير موجود ان سيذهبون الى من الى قاض مسلم فيسمع من هذا بيناته ويسمع من هذا بيناته ثم بعد ذلك يصدر حكمه بان هذا مبطل او ان هذا متعد او ان هذا له حق ففي هذه القضيه يرجع الناس فيها فيقولون هذا حكم حكم ماذا يقولون هذا حكم فلان او قضى فلان بيني وبين فلان ولا يستطيع احد ان يقول بان هذا هو حكم الله عز وجل لا يستطيع احد من المسلمين ان يقول بان قضاء فلان هو حكم الله عز وجل قد يصيب حكم الله عز وجل وقد لا يصيب حكم الله عز وجل فهذا فيما يخص مساله التحاكم في الاحكام الشرعيه والتحاكم فيه الحقوق وكذلك قلنا لكم لو ان انسان وانسان اختلفوا في حكم شرعي الحكم الشرعي اظل له حاله في انسان اسلم حديثا ولا يعرف حكم الخمر فلا يعرف انه حلال ام حرام فقال نرجع الى الكتاب والسنه فرجعوا الى الكتاب والسنه فوجدوا ان الخمر حرام قطعا الان هؤلاء يلزمهم ان يتركوا الخمر ام لا يلزمهم يلزمهم ان يتركوا يترك شرب الخمر ويلزمهم ان يعتقدوا ان الخمره حرام لكن اختلف اثنان مثلا في بالطبع هاي المساله لو ايضا لو تاول فيها الانسان ايضا يقع في الكفر كما حصل مع قدامه بالمضعور رضي الله عنه ومن معه الان انساء اثنان اختلفوا في مساله ايضا شرعيه مساله ما بالها شرعيه ولا اقول خصومه دنيويه كمثلا في قراءه الفاتحه هل قراءه الفاتحه تجب للماموم تجب على الماموم او لا تجب على الماموم فقال هذا تجب وهذا قال لا تجب فذهبوا قال ما رايكم ان نستفتي احد العلماء الان الاستفتاء احد العلماء له صورتين اما ان يكون من باب انه حكم او من باب ماذا من باب انه مخبر ومفتي ومبين الحكم الشرعي في المساله الخلافيه فان ذهبوا اليه بصيغه التحاكم بصيغه التحاكم وكان هو قاض في هذه المساله باع بحيث انه يلزم احد الطرفين بالصواب والخطا هؤلاء يا العياده لا متحاكمون للفظ ويكفرون ويخرجون من المله ويكفر ويخرج من المله ايضا هو لكن انذهبوا له حتى يبين لهم الحكم الشرعي والراجح عنده هذا يجوز ولا ما يجوز يجوز لقول الله جل وعلا فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون لكن الان بين لهم ما هو الراجح زيد وعمر اختلفوا كما قلنا لكم في وجوب قراءه الفاتحه في الصلاه خلف الامام فقالوا دعونا نذهب الى العالم الفلاني فذهبوا الى العالم فلان فسمعوا منه الان قول العالم فلان ملزم ام غير ملزم غير ملزم قولا واحدا انما الذي يلزم الكتاب والسنه الكتاب والسنه فاذا اظهر الانسان دليلا قاطعا من ايات الله عز وجل ومن سنه الرسول صلى الله عليه وسلم فهؤلاء يلتزمون الدليل ولا يلتزمون قول العالم لان العلماء ماذا يقولون يقولون اقوال العلماء يسوغ اتباعها ولا يجب اقوال العلماء يسوغ اتباعها ولا يجب ويفرع على هذا الموضوع ايضا لو حصلت مناظره بين اثنين بعض الناس ياتي بحكم لا يجوز ان ياتي بحكم اذا كان محكم للجلسه بمعنى انه مدير للجلسه هذا لا باس به اما ان الحكم ملزم للاخرين هذا الكلام لا يجوز شرعا لا يجوز شرعا لان المساله اصلا خلافيه والشرع اللازم لا يكون الا في الاحكام القطعيه فهم امامهم احد حالين الحاله الاول ان يذهبوا الى هذا المفتي او الى هذا الشخص بصفته قاض او بصفته حاكم يفصل النزاع بينهم ويكون قوله ملزما لاحد الطرفين هذا النوع حتى لو اختلف الانسان اثنان في حكم شرعي كقراءه او وجوب قراءه الفاتحه خلف الامام فذهبوا الى احد القضا او احد الناس ليحكم بينهم هذا يسمى هذا التحاكم يسمى تحاكم الى الطاغوت ولو كان هذا شيخ الاسلام الذي يتحاكمون اليه فأقوال العلماء كما قلنا لكم يسوغ اتباعها ولا يجب هو يبين حكم الشرع لكن لا يجب ولا يستطيع أن يلزم أحدا قلنا لكم كذا لو تحاكم إنساء اثنان أو اختلف إنساء اثنان في حكم شرعي خلافي ما هو يعني الموقف المطلوب منهما شرعا أو ما هو الموقف الذي قد يحصل من أحد الاثنين ا ان ذهب كلا الاثنان الى شخص الى قاض الى مفتي لكي يفصل بينهما ويكون قوله ملزما لاحد الطرفين فيكون هؤلاء الاثنان قد تحاكما الى الطاغوت لان هذا الشخص حكم فيما لا يجوز له ان يحكم فيه لان المفتي والعالم في المساله الخلافيه كما يقول اهل العلم يسوغ اتباع قوله ولا يجب يسوغ اتباع قوله ولا يجب ولذلك هناك قاعدة مشهورة تقول أنه لا اجتهاد في مورد النص لا اجتهاد في مورد النص بل إن أخذ قول العالم في حال عدم وجود حكم شرعي في المصر الاجتهادية يكون كما قال ابن القيم عليه رحمه الله من باب اكل المضطر الميت قال في درجه اظن التحكيم في كتابه مدارج السالكين قال ولا يجوز تحكيمه غيره لا في اصول الدين ولا في فروعه ولا في قليله ولا في كثيره قال فانعدم حكمه يعني لم نوجد لم نجد حكم شرعي بنص ولا ظاهر قال صار تحكيمه غيره من باب اكل المضطر للميته بل احسن احواله ان يكون من باب التيمم عند فقد الماء من باب التيمم عند فقد الماء فهذا هو الحكم الشرعي في هذه المساله وبالتفرع عليها ان بعض الناس اذا اختلفوا في مساله او حكم شرعي واخذوا يعني وجلسوا للمناظره انهم يجعلون بينهم حكما الحكم كما قال اهل العلم في هذا الموضوع وظيفته فقط هو اداره الجلسه وليس له ان يلزم انسان بقول انسان اخر والا انقلبت المناظره من مناظره شرعيه الى ماذا الى تحاكم الى الطغوت وصار هذا الحكم باغوتا وصار هؤلاء الذين استعدوا ان يسمعوا او يلتزموا بقول هذا الحكم اصبحوا متحاكمين الى الطاغوت وحتى يعني لا يذهب الوقت وننهي الموضوع ان شاء الله نتكلم عن الايات التي نزلت في مساله التحاكم الى الشرع والتحاكم الى الطاغوت حتى نفرع ونتكلم عن المساله الشرعيه التي تخصنا قال الله جل وعلا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 وأراد أن يتحاكم إلى غير شرع الله عز وجل إذن ننتبه إلى هذا الموضوع الآيات تتكلم عن وجود دولة إسلامية وجود الشرع الإلهي ومع ذلك يريد هذا الشخص أن يتحاكم إلى ماذا أن يتحاكم إلى الطاوط في فضل خصومات إذن التحاكم إلى الطاوط له صورة كام. كما قلنا لكم أو حتى التحاكم إلى الشرع له صورتان الصوره الاولى التحاكم في الاحكام الشرعيه والصوره الثانيه التحاكم في فض الخصومات الان ترك التحاكم الى الشرع في الاحكام الشرعيه كفر مخرج عن المله بمعنى ان الانسان قيلو تعالى حتى تعلم حكم الله عز وجل مثلا في الزنا قال لا لا لا اريد انا لا اريد ان اعرف حكم الزنا يكفر ولا ما يكفر يكفر ويخرج من المله ولا اقول عنه بانه اعرض عن حكم الله جل وعلا واعرض عن كتاب الله جل وعلا واعرض عن سنه الرسول صلى الله عليه وسلم في المقابل الانسان له حق عند فلان يقول الله تعال يعني حتى لعلك تأخذ حقك قال أنا لا أريد حقي لا أريد حقي لأن تنازل عن حقه أم تنازل عن حكم الشرع هو تنازل عن حقه ولم تنازل عن حكم الشرع هل يقال بأن هذا معرض عن حكم الله جل وعلا ليس معرضا عن حكم الله جل وعلا لا يقال عنه بأنه معرض عن حكم الله جل وعلا لأنه تنازل في حقي الآن نحن نتكلم عن وجود دولة اسلاميه انسان دعيا الى التحاكم الى الشرع بمعنى معرفه الحكم الشرعي الحلال والحرام فاعرض يكفر ويخرج من المله الان قال اريد ان اطلب هذا الحكم الشرعي من فلان انا لا اريد قول الله عز وجل ولا قول الرسول صلى الله عليه وسلم لكن اريده من كعب بن الاشرف نقول هذا تولى واعرض عنكم الله عز وجل يسمى هذا الكفر ماذا كفر الاعراض يسمى كفر ماذا الاعراض هذا نقول عنه ترك وعدل ترك وعدل الان كم تحقق فيه من كفر كم مناط من الكفر مناطين المناط الاول ترك المناط الثاني التحكم ما هو العدول والتحاكم الى حكم الطاغوت في الحلال والحرام في كم كفر هذا الرجل عنده كفرين انسان دعي الى التحاكم الى شرع الله عز وجل في الحلال والحرام قال انا لا اريد ولم يتحاكم الى الطاغوت كم فيه كم مناط من مناطات الكفر فيه مناطين من مناطات الكفر ولذلك اهل السنه والجماعه عندهم قاعده مشهوره وهي اصح من القاعده انهم لا نكفر احدا بذنب ما لم يستحلها انما القاعده المشهوره والصحيحه عندهم انهم لا يكفرون احدا بذنب ما لم يتضمن هذا الذنب ترك للايمان لا يكفرون احدا بذنب ما لم يتضمن هذا الذنب ترك للايمان ولذلك اصل الايمان كما قلنا لكم في اكثر من مره اصل الايمان وجودي يعني الشخص لا يعد مسلما حتى يشهد ان لا اله الا الله حتى يوجد الشهادتين وحتى يوجد يوجد الصلاه ويوجد الزكاه الكفر ما هو الكفر الكفر هو ترك الإيمان ترك الإيمان إذن الإنسان ترك ولم يشرك مع الله عز وجل ترك عبادة الله عز وجل ولم يشرك مع الله عز وجل أحد يكفر ولا ما يكفر يكفر ولذلك يقول الشيخ الإسلام أن تأمر أن أصل الكفر عدمي وإن لم يوجد معه شيء من الكفر الوجودي وليس هناك شيء في الكون اسم كفر وجودي إلا وانبنى على الكفر العدمي إما أن يترك الإيمان بالكلية واما ان يترك بعض الايمان ويضع محل الايمان عباده غير الله عز وجل حتى انهم يقولون انه ما من سنه تركت الا وحل محلها بدعه يعني البدعه حقيقه لا تاتي الا محل ماذا الا محل سنه الا محل سنه الان الايات التي نزلت في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم نزلت وقد كان حكم الله عز وجل موجودا حكم الله عز وجل موجود سواء الكتاب والسنه او القضاء الشرعي او القضاء الشرعي فاراده الغير التحاكم الى غير شرع الله عز وجل هي كفر اعراض وتولي وعدول الى ماذا الى غير شرع الله عز وجل لماذا الله عز وجل ذكر الاراده الاراده لماذا ذكرت ولم يذكر الله لم يذكر الله عز وجل الفعل لماذا ذكرت الاراده ولم يذكر الفعل قلنا لكم في اكثر من مره ان الاراده هي اصل الفعل والانسان محاسب على ماذا محاسب على الاراده فمثلا لو انسان اراد ان يشرب عصيرا وهذا العصير كان خمر وهو لا يدري يأثم عند الله عز وجل لا يأثم هو أراد أن يشرب الماء والعصير وإنسان آخر شرب خمرا أو أخذ كما بعض ناس يحب حبون يأخذ الحبة ولا تدور معه وحبتين وثلاث حبات وفي النهاية تطلع هذه الحبات أسبرين ولا يذكر عليها الآن يأثم ولا ما يأثم ها؟ يأثم فاذا الانسان يحاسب على ماذا يحاسب على الاراده يحاسب على الاراده ولذلك قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح اذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار قال رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول قال انه كان حريصا يعني كان مريدا ها كان حريصا على قتل صاحبه كان حريصا على قتل صاحبه ولذلك الله عز وجل لم يتكلم هنا عن الفعل ما قال الم ترى الذين يريدون الم ترى الذين يزعمون انهم امنوا وانزل اليكم ومنزل قبلكم يتحاكمون الى طغوت لانه الانسان قد ي... لانه لو قال يتحاكمون لكان المريد للتحاكم غير مؤاخذ لكن هنا الله عز وجل قال يريدون علق الو الحكم بماذا بالاراده وسبب التعليق بالاراده ان احد المنافقين اختف هو واحد اليهود اختلف أحد المنافقين مع أحد اليهود وذهبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم للمحق على المبطل وهو اليهودي فقال المقضي عليه لا أرضى خلص الآن لا أرضى يكفر ولا ما يكفر يكفر ويخرج من الملة خلف بمجرد ترك حكم الله عز وجل او عدم الاذاح بحكم الله جل وعلا فقال صاحبه فما تريد قال ان نذهب الى ابي بكر الصديق فذهب اليه فقال الذي قضى له قد اختصمنا الى النبي صلى الله عليه وسلم فقضى لي عليه فقال ابو بكر فانتما على ما قضى به النبي صلى الله عليه وسلم فابى صاحبه ان يرضى وقال نأتي عمر بن الخطاب فأتياه فقال المقضي له قد اختصمنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقضى لي عليه فأبى أن يرضى ثم أتيا أبا بكر أو أتينا أبا بكر الصديق فقال أنتما على ما قضى به النبي صلى الله عليه وسلم فأبى أن يرضى فسأله عمر فقال كذلك فدخل عمر منزله فخرج والسيف في يده قد سله فضربا به راس الذي ابى ان يرضى فقتله طبعا في روايه قال فجاء هذا الرجل اليهودي وقال والله وقال ولولا ما اعجزته لقتلني كان ما شاء الله رماح يعني كان يركض وكان سريعا هذا اليهودي في الركض فقال لولا ما اعجزته لقتلني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كنت اظن ان عمر يجترئ على قتل مؤمن فانزل الله عز وجل فلا ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما بالطبع هذه هذا الرجل كان عنده الاراده ولا حصل عنده التحكم بالطاود حصلت عنده الاراده كان عنده اعتراض كفر تولي واعراض وكانت عنده اراده لم ي... هل تحاكم الى الطاغوت هو لم يتحاكم الى الطاغوت لان ابو بكر رضي الله عنه لم يرضى ان يقضي على قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك عمر رضي الله عنه لم يرضى ان يقضي على قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي اريد ان اقول في هذا في بخصوص هذا الحديث ان بعض مرجئه العصر في هذا الزمان وبعض الذين يدافعون عن شري... عن شريعه الطاغوت يطعنون بهذا الحديث ويقولون بان هذا الحديث مرسل حديث يقولون على هذا الحديث مرسل ومعنى المرسل كما ذكرنا لكم هو ما رفعه التابعي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم دون ان يذكر ماذا دون ان يذكر اسم الصحابي دون ان يذكر اسم صحابي وللعلم يعني في هذا الزمان اصبحنا يعني نرى يعني جراه عظيمه على تضعيف احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وهؤلاء المجترئون على تضعيف احاديث كثيره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتجون دائما بقوله صلى الله عليه وسلم من كذب علي عامدا متعمدا فليتبوى مقعده من نار وحديث صحيح لكن هل الكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم يكون فقط في نسبه الكلام اليه ام يعم ايضا في تكذيب رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك تضعيف الحديث يا اخواننا بدون سبب حقيقي وبدون سبب مؤثر يكون ايضا تكذيبا للرسول صلى الله عليه وسلم وهذه مساله اعظم تكذيب النبي صلى الله عليه وسلم اعظم من الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم فكما تلك فيها شرع جديد فتلك فيها ابطال لشرع ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم العلماء يعني تكلموا باحاديث كثيره وردت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ووضعوا القواعد في ذلك هذا الحديث دائما بعض الاخوه يعني يسال يقول هذا الحديث ما يقولون عنه بانه ضعيف نعم هو حديث مرسل لكن المراسيل لها قواعد المرسل وهو الحديث الذي لم يذكر التابعي فيه الصح... اسم الصحابي الذي اخبره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول شيخ الاسلام بن تيميه والمراسيل اذا تعددت طرقها مراسيل تعددت طرقها والله وانسان في العراق قال حدثنا فلان حدثنا فلان حدثنا فلان ووانسان في الشام قال حدثنا فلان وحدثنا فلان كل انسان يروي بطريق غير الطريق الاخرى قال وخلت عن المواطاه قصدا او الاتفاق بغير قصد كانت صحيحه قطعا انسان والله يعني يسكن في المدينه المنوره وحدث عن الرسول صلى الله عليه وسلم وانسان في مكه حدث عن الرسول صلى الله عليه وسلم وانسان ويستحيل ان يتواطؤ وان يتفق وكلهم ثقات هل الان الحديث يكون ضعيف ام يكون صحيح كيف يعني اتوا بهذه الروايه الان المراسل اذا تعددت كما يقول شيخ الاسلام تين او طرقها وخلت عن المواطاه قصدا او الاتفاق بغير قصد كانت صحيحه قطعا فان النقل اما ان يكون صدقا مطابقا للخبر واما ان يكون كذبا تعمد صاحبه الكذب او اخطا فيه لان الانسان قد يروي ويخطئ فيها وقد يكون متعمد للكذب فمتى سلم من الكذب من الكذب من الكذب العمد والخطا كان صدقا بلا ريب فهذه الرواية وإن كانت مرسلة إلا أنها لها عدة روايات كما قال الشيخ الإسلام من تيمية قال وهذا المرسل أيان الحديث قال له شاهد من وجه آخر يصلح للإعتبار يصلح للإعتبار قال يقول الشيخ الإسلام من تيمية هذه القصة وقد روية هذه القصة من غير هذين الوجهين من غير هذين الوجهين قال أبو عبد الله أحمد بن حنبل امام اهل السنه في زمانه وامير المؤمنين الذي كان يحفظ 1000000 حديث يعني يحفظ ماذا يحفظ مليون حديث يعني باسانيد مليون سند وهؤلاء الذين حقيقه يصح ان يقال عنهم بانهم محدثين اما الانسان سابقا الله يقول لك اليوم المحدث الفلاني والمحدث الفلاني والمحدث الفلاني حتى ان بعضهم يعني كما نعلم انه لا يحفظ اكثر من خمسه اجزاء واسمه المحدث وعلامة العصر هؤلاء يقول الإمام عبد الله أحمد بن حبل ما أكتب حديث ابن لهيعة لأن هذه الرواية فيها ابن لهيعة إلا للاعتبار والاستدلال وقد كتبت حديث هذا الرجل بهذا المعنى كأني أستدل به مع غيره يشده لا أنه حجة إذا انفرد لا أنه حجة إذا انفرد إذن هذه الرواية باختصار هي رواية صحيحة لها طرق متعدده ولم يتواطأ اصحابها على الكذب ولم يكونوا متفقين قصدا على روايه هذه الروايه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الروايه الان في خصوص هذه الايات تكلمت عن الترك وهو منات الكفر وعن اراده التحاكم الى غير شرع الله عز وجل وهذا منات اخر في الكفر الان روايه اخرى وهي روايه الزبير ويعني كما ذكرها ايضا المفسرون منهم من كثير عليه رحمه الله ايضا هذه الروايه ايضا في الترك لوحده يعني عندنا الان ترك وعندنا ترك ترك اراده وعندنا ترك محض وهو قوله صلى الله عليه وسلم في شراج الحره قال له ان كان ابن عمتك في حينما اختلف الرسول صلى الله عليه وسلم اختلف الزبير واختلف معه ذلك الانصاري وذهبوا الى الرسول صلى الله عليه وسلم ليالي ليقضي بينهما وكان يعني حقل او زرع الزبير كان اعلى ممن من ذلك الانصاري فكان الماء يمر بدايه على الزبير ثم ياتي بعد ذلك الى من ياتي الى هذا الانصاري فقال النبي صلى الله عليه وسلم اسقي يا زبير ثم سرح الى جارك ثم سرح او اسقي ثم سرح الى جارك فقال هذا الرجل الان كان ابن عمتك الان كان ابن عمتك فهذا فهذا الرجل احفظ الرسول صلى الله عليه وسلم حتى قال صلى الله عليه وسلم للزبير قال له الرسول صلى الله عليه وسلم اسقي يا زبير ثم احبس الماء والشيقة قال له اسقي ثم استرح الماء إلى جارك فلما قال للنبي صلى الله عليه وسلم أن كان من عمتك فقال له صلى الله عليه وسلم اسقي يا زبير ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدور قالوا فاستوعى النبي صلى الله عليه وسلم للزبير حقه استوعى النبي صلى الله عليه وسلم للزبير حقه وكان النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك قد أشارا على س explorه الزبير براي اراد فيه سعه له ولال انصار لكن لما هذا احفظ الانصاري الرسول صلى الله عليه وسلم هنا قال له صلى الله عليه وسلم اسقي يا زبير حتى يرتفع او يرجع الماء الى الجذور ثم احبس الماء حتى يرجع الى الجذور الان هذه فقط فيها رد لمن لحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم يكفر لما يكفر يكفر ويخرج من المل حتى ان شيخ الاسلام ابن تيميه في كتاب الصارم المسلول ذكر هذا الحديث من باب الاستشهاد فقال فهذا الباب كله مما يوجب القتل هذا الباب كله مما يوجب القتل ويكون به الرجل كافرا منافقا حلال الدم هذا الاعتراض لوحديه على الرسول صلى الله عليه وسلم الروايه الاخرى وهي روايه ايضا مشهوره وهي مساله التحاكم بعض الناس الى من الى كعب ابن الاشرف الى كعب ابن الاشرف فهذه ايضا نزلت فيها قول الله عز وجل الم ترى الى الذين يزعمون انهم امنوا بما انزل اليك وما انزل من قبلك يريدون ان يتحاكموا الى الطاغوت وقد امروا ان يكفروا به اذا لها ثلاث اسباب في النزول روايه الانصاري مع الزبير روايه اخرى اليهودي مع الأنصار الذي قتله عمر بن الخطاب رضي الله عنه الروايه الثالثه تحاكم, تحاكم الى كعب الاشرف هذه الروايه الثلاثه ليس بين اختلاف لانه المناط الكفر في الاساس هو ترك التحاكم الى الشرع المناط الكفر في الاساس هو ترك التحاكم الى الشرع لكن في القصه الثانيه ترك واراد التحاكم الى الطاغوت في القصه الثالثه ترك وتحاكم الى الطاغوت و ال القاعده المشهوره التي ذكرناها لكم ان اهل السنه والجماعه لا يكفرون احدا بذنب ما لم يتضمن هذا الذنب تركا للايمان اذا التحاكم للطاغوت هنا كان متضمن لايش كان متضمنا لترك التحاكم الى الشرع ولذلك قال الله عز وجل واذا قيل لهم تعالوا الى ما انزل الله والى الرسول رايت المنافقين يصدون عنك صدودا وفي نهايه ايات قال الله عز وجل فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما الان في هذا العصر ليس هنالك محاكم شرعيه في كثير من البلدان ولا اقول في كل البلدان في كثير من البلدان التي تسمي نفسها عربيه واسلاميه الان ما هو الحكم الشرعي بالنسبه لهؤلاء الناس وهو يعني كل الدرس كله من اجل هذه المساله اصلا كل هذا الكلام من اجل هذه المساله الاصل فيها الان غير موجود من يعني ليس موجود شرع الله عز وجل الذي يحكم الناس الان المتحاكمين الى الطاغوت هم على قسمين متحاكمين الى الطاغوت على او الموجودون على قسمين قسم يترك حقه ولا يريد هذا الحق وآثر أن لا يتحاكم إلى هذه المحاكم أن لا يتحاكم إلى هذه المحاكم الآن قسم آخر قالنا تحاكم إلى هذه المحاكم طيب الآن يتحاكمون إلى هذه المحاكم يتحاكمون إليها تحت عدة صور طبع قبل أن ندخل في تفاصيل بعض هذه المساءل نقول أنه التحاكم إلى الطاوت في هذا الزمان على قسمين إما أن يكون تحاكم في الحلال والحرام فهذا كفر مخرج عن المله لا يعذر الانسان فيه ابدا لا بجهل ولا بغير جهل ان يتحاكم الانسان الى ماذا الى الطاغوت في الحلال والحرام وابرز هذه الصور هو التصويت على ماذا على الدستور والتصويت على هل القران يؤخذ به او لا يؤخذ به يحكم باحكام الشرع او لا يحكم باحكام الشرع ان نعلف ان نلتزم اذا اذا الدستور احل الزنا فلا بد ان نلتزم بهذا الدستور هذه الصوره كفر مخرجه عن المله كفر مخرجه عن المله الصوره الثانيه وهي مساله الحقوق مساله ماذا مساله الحقوق الان مساله الحقوق كما قلنا لكم هذا يقدر عليه الله عز وجل ولا يقدر عليه المخلوق ايضا يعني هذه من خصائص الله عز وجل مسائل القضاء والخصومات ام او كلفها الله عز وجل للمخلوق طبعا هذه او كلفها الله عز وجل في الدوله الاسلاميه للمخلوق للمخلوق ولذلك يقال عن القاضي حاكم ويقال عن الحكم ايضا الذي يحكم بين طرفين يقال عنه بانه حاكم وبانه قاضي الان الاشكال يا ايها الاخوه انه حتى بعض المشايخ في هذا الزمان انهم قالوا الاصل في التحاكم الاصل في الكفر الاصل في التحاكم الكفر طيب قلنا لهم يعني الذهاب لهذه المحاكم في تحصيل الحقوق قال هذا ليس تحاكم هم اراد يعني قرروا قاعده وقرروا اصل غير صحيح وبعد ذلك ماذا اخذوا وارادوا أن يخرجوا من هذا المأزق لأنه قرروا أن الأصل في التحاكم ما هو؟ كفر كما يعني فعل الخوارج الخوارج قال الأصل في التحاكم كفر لذلك كل تحاكم عندهم كان عندهم ماذا؟ كفر مخرج عن الملة قالوا حكم الرجال في دين الله عز وجل فالآن يعني مثلا أحدهم يقول بأن هذا الطلب تنفيذ وليس تحاكما هذا الطلب تنفيذ وليس تحاكم ابو قتاده يقول اصل في التحاكم الكفر طيب والذهاب لهذه المحاكم قال هذا ليس تحاكم بل هذا طلب نصره بل هذا طلب نصره ابو محمد المقدسي مثلا في الثلاثينيه عنده ما يوافق الشرع وما يخالف الشرع كلهم يعني ارادوا يعني قرروا اصل وارادوا ان يخرجوا من هذا الاصل وارادوا ان يخرجوا من هذا الاصل عندك يعني مثلا صاحب كتاب الجامع في طلب العلم الشريف يقول هذه المساله انا متوقف في حكمها مساله تحصيل الحقوق في حال عدم وجود شرع الله عز وجل يقول في الصفحه 902 يقول وهذه المساله انا متوقف في حكمها ولم استطع ان اجزم فيها بشيء مع كثره التفكير فيها طبعا هذا المرجع وين في كتابه الجامع في المجلد الثاني صفحه 902 بالنسبه لابو قتاده المرجع لو شريطان في المناظره مع ابو مريم او ابو عمر الكويتي ابو عمر او ابو مريم اظن ابو ابو مريم الكويتي ابو مريم او ابو عمر الكويتي لو شريطان في مناظره في مساله التحاكم ابو محمد المقدسي في رسالته الثلاثيه وفي تعليق على كتاب الجامع في النكت اللوامع لكن تكلم بتفصيل في كتابه الثلاثينيه الان نحن نقول هذا كله اسمه تحاكم لكن هنالك تحاكم فيما يكون حقا لله عز وجل سواء في دوله الاسلام او في عدم وجود دوله الاسلام والتحاكم في الحلال والحرام لانه هذه مساله ايمان وكفر وهي من خصائص الله عز وجل فهذه من تحاكم فيها الى غير الله عز وجل سواء كان في دوله اسلاميه او كان في غير دوله اسلاميه تحاكم الى مفتي تحاكم الى شيخ تحاكم الى عالم تحاكم الى طاغوت كلاهما سيا لان هذا الرجل حكم فيما لا يجوز له ان يحكم فيه وهذا الرجل تحاكم وهذا الرجل تحاكم فيما لا يجوز لنا ان نتحاكم فيه في هذه المساله في مساله الخصومات سواء في دوله اسلاميه او غير دول اسلاميه هو سيتحاكم الى الرجال سيتحاكم الى الرجال ولذلك يقال يقال حكم الرجال في الرجال حكم الرجال في الرجال ولذلك يعني هي تكون استعانه من وجه وتكون حكما من وجه وحقيقه حينما لجأ الى هذا الشخص استعان به استعان به لكن هذا الشخص هل يعني الاستعانه هذه تسمى يعني مجرد استعانه او دخول في الجوار ام تسمى تحاكم تسمى تحاكم الان التحاكم هذا الذي ورد كما يقول العلماء يعني هو تحاكم الى قاض يحكم بغير ما انزل الله اذا وتحاكم الى ماذا تحاكم الى شخص الان مناط الكفر الذي في الايات الذي يستدل به بعض الناس بالطبع الايات لا اث لها سياق ولا سباق ولها يعني احكام شرعيه ولا يجوز للانسان ان يتجاوز الاحكام الشرعيه لان التكفير شرعي محض كما قال من وزير قال لا مدخل للعقل فيه الايات التي نزلت تكلمت عن وجود حكمين شرعيين موجود يعني محكمتين محكمتين محكمه شرعيه ومحكمه غير شرعية ما معنى أن ترد حكم الله عز وجل أم تقول آه أن كان ابن عمتك ما معنى أن تقول أنا لا أرضى بحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم تذهب عن حكم تذهب وتبحث عن حكم للطاوت ما معنى أن تترك القضاء الشرع وتذهب إلى ماذا إلى كعف ابن الأشرف هذا كله طعن في دين الله عز وجل وطعن في شريعة الله جل وعلا طعن في شريعة الله جل وعلا وعلق الله جل وعلا ويقولون آمنا بالله وبالرسول واطعنا ثم يتولى فريق منهم بعد ذلك وما اولئك بالمؤمنين واذا دعوا الى الله ورسوله ليحكموا بينهم اذا فريق منهم معرضون اذا فريق منهم معرضون وان يكن لهم الحق ياتوا اليه مذعنين افي قلوبهم مرض ام ارتابوا يعني الذي يترك تكون هنالك محكمه شرعيه ونقول له تعال المحكمه الشرعيه يقول لا لا اريد محكمه شرعيه أريد المحكمة الطاوتية فالله عز وجل قال في قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون بل أولئك هم ظالمون فالآيات أبعد من موضوع القضاء لأن الذي لا يريد حكم القاضي الذي نصبه الله عز وجل ونصبه رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا طعن في من طعن في دين الله عز وجل فالمسألة لا اعتبارين لا اعتبار من ناحية الحكم الشرعي وهو الأحكام الشرعية الدينية والمساله الاخرى هي طعن في من في من والله الله عز وجل يعني تو توليه القاضي المسلم حكم شرعي ولا مش شرعي حكم شرعي فرض على الكفايه ولا مش فرض على الكفايه فرض على الكفايه ان ترفض الحكم الشرعي الذي امرك الله عز وجل به يكون هذا وجه الطعن في المحكمه الشرعيه هذا وجه الطعن في المحكمه الشرعي وليست المثل او والله مثل وقال فلان لا اريد فلان من الناس والله الشرع لم ينزل الشرع باسم فلان او لم ينزل في دين الله يعز وجل ان فلان من الناس والقاضي لك ان تختار القاضي الذي تريد ولك ان ترفض القاضي الذي لا تريده ولك ان تختار الصيغه والشروط التي ستنزل عليها هذه ليست فيها نصوص شرعيه من عند الله جل وعلا اما ان ترفض القضاء الشرعي فهذا معناه رفض حكم شرعي وهو توليه ماذا توليه القضاء توليه القضاء فهذا هو وجه الطعن في هذه المساله بالطبع الان الايات التي نزلت نزلت في وجود محكمتين في ذلك الزمان وهي المحكمه الشرعيه والمحكمه الطاوته وجه الكفر فيها كما قال اهل العلم كلهم هي كفر التولي والاعراض لقول الله جل وعلا واذا قيل لهم تعالوا الى ما انزل الله والرسول رايت المنافقين يصدون عنك صدودا يصدون عنك صدودا فيلات ادى الله عز وجل فلا وربك لا يؤمنون فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسلم فهذا هو وجه ماذا وجه الكلام في هذا الموضوع. طبع العلماء لهم كلام في هذا الموضوع. منهم الشيخ حمد بن عتيق النجدي. هو كان يتكلم عن قضية التحاكم للطوط. يقول إذا كان هذا كفراً والنزاع وإنما يكون لأجل الدنيا. فكيف يجوز أن يتكلم لا ان تكفر لاجل ذلك فانه لا يؤمن احد حتى يكون الله ورسوله احبا اليه مما سواه وما حتى يكون الرسول احبا اليه من ولده ووالده والناس اجمعين فلو ذهبت دنياك كلها لما جاز لك المحاكمه الى الطاغوت لاجلها ولو اضرك احد وخيرك بين ان تحاكم الى الطاغوت او تبذل دنياك وجب عليك البذ ولم يجوز لك المحاكمه للطاغوت والله اعلم هذا كلام من كلام الحمد بن عتيق وهو كلام مشهور في التكفير وكان ايامهم في ايامهم يعني حقيقه كان هنالك محاكم موجوده وشرعيه وكان هنالك محاكم طاغوتيه في المقابل هنالك محمد يعني الصديق حسن خان انا اتكلم بهذا الكلام لماذا لان بعض الناس يدعي ان ان في هذه الصوره اجماع الصوره هذه فيها اجماع الصوره ليس فيها اجماع الاجماع في ماذا في التحاكم ما ما اي صوره فيها اجماع التحاكم في الاحكام الشاعيه تحكيم الرجال في دين الله عز وجل كفر مخرج عن المله باجماع المسلمين حتى الخوارج معهم هاي الصوره الاولى الصوره الثانيه التحاكم الى الطاغوت في وجود ماذا حكم شرعي موجود محكمه شرعيه وموجود من يرد لك حقك من الامراء المسلمين التحاكم الى الطاغوت كفر ولا مش كفر كفر ايضا بالاجماع لكن الصوره الثالثه هو ان لا يوجد من لا يرد لك حقك بذلت لم تجد انسان يرد لك حقك الان هذه الصوره الثالثه فيها خلاف ام فيها اجماع ليس فيها اجماع بعض الناس يقول اجماع نقوله من زعم الاجماع كما قال امام احمد فقد كذب من زعم الاجماع فقد كذب ما ادري هل عل الناس لم يجتمع ولكن يقول لا اعلم في المساله خلاف لا اعلم في المساله خلاف اذا الصوره المجمع عليهم هو التحاكم الى الطاغوت في الحلال والحرام الصوره الثانيه التحاكم في تحصير الحقوق في حال وجود الدوله الاسلاميه التحاكم فيها الى شرع الطاغوت هذا كفر مخرج عن المله لكن الصوره الموجوده الان هو عدم وجود من يرد لك حقك يقول سم محمد صديق حسن خان يقول ف ومن حكم عليه بغير الشريعه المحمديه ان كان يلزم عليه تحليل حرام او تحريم حلال شرعا فلا يجوز له قبوله والامتثال له وعليه رد ذلك وكراهته الا ان يكره عليه بما يسمى اكراها شرعيا وان الحكم عليه بما يوافق الشريعه المحمديه الان فصل هنالك احكام تحصل لك حقوقك او احكام توافق الشريعه ماذا توافق الشريعه المحمديه قبل ضروره الان التي تخالف الاحكام الشرعيه لا يجوز لك ان تاخذها الا تحت ماذا تحت الاكراه لكن التي توافق الشريعه المحمديه قال قبل ماذا ضروره اذا احكام الضروره تختلف عن الاحكام ماذا احكام قال كراه وليس له ان يمتهن نفسه بتعريضها لاحكامهم وهو يقدر على الهجره والا كان في ذلك اذلال للدين واستخفاف بالاسلام والمسلمين والله تعالى يقول ولا يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا هذه الصوره التي ليس فيها اتفاق بين العلماء بل هي فيها خلاف عظيم بين العلماء حتى يعني هنالك كلام مشابه للشيخ الاسلام ابن تيميه عليه رحمه الله فيما يوافق الشرع في ما يوافق الشرع وما يخالف الشرع لان الانسان قد يكره على مساله يخالف الشرع ومساله توافق الشرع فيسال شيخ الاسلام من تيمي عليه رحمه الله قال عمن عم يغوص الارض دائما هل ياثم عمن عم يفعل ذلك لسبب اخذ رزق وهو مكره كذلك هذا في اخر المجلد الاول في صفحه 372 يقول شيخ الاسلام بن تيميه عليه رحمه الله بعد ان تكلم عن مساله الاكراه قال واما من فعل ذلك تدينا وتقربا فهذا من اعظم المبتدعات ومن اعتقد مثل هذه قربا وتدينا فهو ضال مفتر بل يبين له ان هذا ليس بدين ولا قربة فان اصر على ذلك ستتيب فان تاب والا قتل قال في نهايه الكلام الصفحه الاخرى قال واما من فعل ذلك لاجل فضول الرياسه والمال فلا واذا اكره على مثل ذلك اكره على مثل ذلك ونوى بقلبه ان هذا الخضوع لله تعالى نوى ان هذا الخضوع لله تعالى كان حسنا مثل ان يكره على كلمه الكفر وينوي معنا جائزا والله عالم اذا هنالك مسائل قد تتوافق في الظاهر مع الشرع ومسائل قد تختلف في الظاهر مع الشرع الشيء هنالك يعني توسيع من الاسلام فيما يوافق الشرع وهنالك تضييق فيما يخالف الشرع لكن كما قلت لكم لا يسوى في التحكم في تحصيل الحقوق مع التحكم في معرفه الحلال والحرام ولا يقال بان التحكم في تحصيل الحقوق في حال عدم وجود شرع الله عز وجل اي من يرد لك حقوقك ضمن شرع الله عز وجل لا يسوى بينها وبين من يتحاكم إلى الطاغوت في الحلال والحرام وأظن أن الوقت قد أدركنا اللهم رب جبرايل وميكائل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك أنك تهدي من تشاو إلى صلاة المسلم جزاكم الله فيه.